الحمد لله رضا عمينا الصلاة والسلام على ما لنبيه بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم المبعد فهذه هي المرة الرابعة التي نبدأ فيها تبيين معاني رسالة إعلان ابن العثمين المسمات بي الأصول من علم الأصول ونسمي هذه الجلفات بي الوصول إلى الأصول من علم الأصول نسمي هذه الجلفات بي الوصول إلى الأصول من علم الأصول لكن قبل البدء في أرسالة لابد من أداب لطالب العلم حتى يستطيع أن يسلك في القلب مثلكا صحيحا وإلا فإن المرأة بدون أداب ما ينفع علمه الإنسان لو لا يسير على الأداب التي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب لا ينفعه علمه حتى ولو حصل ما حصل من الايه من العلم كما قيل طارت مشرقه وسرت مغربه شتان ما بين مشرق ومغربي شتان بين مشرق ومغرب على انه ينبغي ان التفطن بان بعض الاداب واجبة كاول أدب من هذه الاداب هو الاخلاص لله عز وجل ماده اصول الفقه تستطيع من خلالها أن تحاور أي أحد وأن تتكلم مع أي أحد وأن يعني لا تسلم لأي أحد بأي قول هي مادة أصلها كيفية الاستنضاط من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما أقدم العبد على أن يتعلم مثل هذه المادة لابد أن يقوى فيه جانب الإخلاص اولا يبقى وانا بتعلم, بتعلم لله عز وجل حتى استطيع ان ارد على الذين الان الذين يهدمون ثوابت هذا الدين يبقى وانا بتعلم دينيك لانا ارفع الجهل عن نفسي وارفع الجهل عن غيري يبقى انا وانا بتعلم بقول انا بتعلم لله عز وجل ولو ان الانسان رأى من نفسه حظا لها لابد ان يواجهه باقصى سرعة. وإلا تفشي هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات لو أنك الآن تنوي أصلا تتعلم يبقى عشان تبقى عارف كلمتين عارف يعني إيه المطلق والمقيد والعام والخاص ولما تسمع بقى الشيخ محمد حسان هو أعمال يقول طيب وهؤلاء أصلا هل عرفوا مناطات الدليل و... وإنت لن تعرف يعني إيه أصلا مناطات والعرف دليل يبقى. برضو تبقى عندك إيه اللي لو أنت تنوي هذه النية نية فاسدة تستحق الإثم عليها ولا نجزم على الله بأنك تأثى لأنك لعل الله جل وعلا أن يعفو وان يغفر لك فهذه نية تستحق الإثم عليها أيضا قال الله عز وجل وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين ما رواه الإمام النسائي من حديث أبي أمامة ربي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت الرجل غذا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال لا شيء له فعادها أي الرجل ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال النبي مبينا قاعدة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبطغي به وجهه قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم قال حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى لذلك أنا بتعلم لله عز وجل مش بتعلم عشان لقيت الناس دول مهتمين بالعلم فقل تتعلم معه لو رحت مع غيرهم ووجدتهم يهتمون بالخروج في سبيل الله هخرج في سبيل الله لو رحت معناه السنين لاتتم مهتمين بكذا هاهتم معهم بكذا لا ده أنا أصلا بها أتعلم ليه لأنني أبغي المراتب العالية ولا أعلى من طلب العلم الشرعي ما من مدح في كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم انصب على تعلم علم ما إلا على العلم الشرعي وما طلب رب العالمين من رسول رب العالمين أن يطلب منه لازديادة من شيء إلا من العلم كما قال الحافظ ابن حجر في قول تعالى وَكُنْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمَاهِ قال وهذا واضح الدلالة والدلاله والدلالة كلهم صحيح واضح الدلالة على فضل العلم فما طلب رب العالمين من نبيه أن يسأله لازديادة من شيء إلا من العلم يبقى أنا بطلب العلم له عشان أنا أريد أن أحصل المراتب ليه؟ لله عز وجل قال أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلب به وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله قال سوسيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الريافة والجاه والمال ومباهات الأكران وتعظيم الناثلة هذه كلمات حق لنا أن نقص معها ولا يقصد به الأغراض الدنيوية تعرفون لو أن المرأة ارتقى في سلك طلب العلم نظر له نظرة مختلفة صدت شيخنا فلان جه ولو أصن انسان لا تعرفه وعنده سيارة يقف لك إيه؟ نظرة مختلفة قد تدفع هذه النظرة أحدا من الإخوة أن يطلب العلم لها لا للعلم نفسي وهذه نية سوء كنت بقول لي شيء لما كان يعطينا الكافي فكنت أقول لا يعني انا بعد سترة من الكتاب وجدت أن الإخوة تنظر لهذه المجموعة نظرة غير عادية ودي مشكلة إن هم ينظرون لأفراد المجموعة دي بالصفة خاصة بدون بيأخذوا الكافي لا المفروض اصلا ان هم ينظروا نظر ايه عادي ايه يعني الكفة اصلا بالرجوع باء الى ما عهد من الثلاث وان احدهم كان يقال درس الكتابة الف مرة كما قال احمد ابن نعيم وغيرهم وكان الامام الكي الهراتي وهو من الفحول في اصول الفقر كان يدرسه في وكان له قناة سبعون درجة سبعون سلمة كان يذاكر الدرس على كل سلمة مرة على كل درجة مرة وكتب من الكتب للجهابذة معايا فإن الإنسان إيه إياك أن تطب العلم لأن الناس ينظرون لطالب العلم نظرة مختلفة لا انما تطب العلم لله عز وجل وما يأتي هذا انما هذا عاجل بشرى المؤمن لكن أن يكون في نظرك أبدا الأغراب الدنيوية من تحصيل الريافة والجاه والمال يبقى هو بيطه بعلم عشان لما يعطي المسجد هاتي أنا قبات مية دي قبات مية زي ما أخي كده يجي قال لي في مرة ويعني أنا بصراحة معجب جدا من صراحة لما بيقول لي في مرة إيه انت تعد نفسك ليه عندك درس المغرب ودرس العاخرة عشان لما يجي العشر أواخر لما اتزعى لحد يقضش كتير ولما تقول لحد هكذا يجيبها قلت له بقى انا من الممكن انا اطعب نفسي مدة احد عشرة شهر من اجل عشرة ايام مثلا وبعدين بقى السيارات ده قلت له على انا منتبه جدا للمسائل دي اقل ما اركب مع احد سيارة مثلا حتى ولو كبت معهم مثلا سيارة لا بد انها فاهموا ايه مدين يبقى الاخوة فقط ليس الا فإن يعني فتلا ايه اخوة قد يعني يستطيل بها الامر الى ان تطلب العلم من اجل هذه الاغراب الزائلة يقول من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الاقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل به الادنى بالذي هو خير قال ابو يوسف رحمه الله يا قوم اريد بفتح الهمزة أريد الله تعالى بعلمكم فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم فيش مرة يجلس فيها مجلسا وأصلا نية التواضع إلا هو يكون ويكون أعلى القوم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتبح قال والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية قبل وذكى ونمت بركته وأن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه أو ربما يطلب العلم لهذه الأغراض من تصدير في المجالس من مباهات اقران من طلب رياسة ومال وجاه وربما يتعلم ويصل لكنه لا يصل الى هذه المقاصد يبقى تعلم وفي النهاية ايه حدش بيعبر ولا حد يعظمه ولا اي شيء هذا الامر الاول هو اخلاص النية لله في طلب العلم الادب الثاني تفريغ القلب للعلم وقطعوا العلائق والعوائد وهاجروا العوائد ننتبه مع بعض حتى نفهم أنا يعني أردت أن أبدأ بداية إيه؟ في بعض الأداب لعلك لا تسمع هذه الأداب من أحده فالإنسان فعلا لما يتأدب بهذه الأداب تنفعه حتى في الدنيا تعرفين الآن إبراهيم مش عارف يسمعه كده إن الكرس بتاعه فوق الخمسة آلاف فهو ستعايش مع الناس اسمه ايه كل هذه أصلا هي آداب انما يعني يعطيها للناس بأسلوب هادئ وبأسلوب يسهم ما يتكلم به هو بس يقول لك لما أنت تخش انتر فيه إذا هو اللقاء الشخص يعني اولا الابتسامة لا تفارق وجهك ولابد من الصدق لأنك لو كذبت عرف ذلك من وجهك ولا بد من كذا هي الأدب بتاعتنا أصلا يبدأ يستمر معك إيه يقولك إنت لو أنت أصلا تشعر بضعفة في اللغة العربية قل لنفسك أنا قوي في اللغة العربية وقسلك مثلك التعلم في اللغة العربية لو أنت تشعر بكذا يعني يذكرني بحارس المرمى المدرب بتاعه كان يقوله لما تنزل المنعب أي كرة كده اصير عليها وخباب اقفز عليها يعني من دب إيه طائس ثقة كده الناس. فنقول الأداب هذه تنفعك حتى وإن أردت أن تطلب العلم الدنيوي العلم اللي هو في الجمعة أو في الكتب غير العلم الشريعة هذه الأداب تنفعك في كل مجال يقول تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق والعوائد وهجروا العوائد العوائد هي السكون إلى الدعة والراحة يبقى إنسان لو أراد فعلا أن يتعلم لا بد ان يهجر هذه العوائد اللي هي ايه ان يهجر الدعة والراحة ما ينمشي 12 ساعة ولا 14 ساعة ولا 9 ساعة لا يقول ايه وهج العوائد ما هي العوائد السكون الى الدعة والراحة وقطع العلائق والعوائق ما هي العوائق هي انواع المخالفات سواء كانت في الظاهر او في الباطل كل ما يقطع المرء عن سيره الى الله لابد ان يهجر اللي هو طرق المعاصر والعوائق او العلائق هي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاز الدنيا والشهواتها وصحبة الناس والتعلق بهم دي مهمة جدا اصلا لمن اراد ان يقبل ان الناس اصلا بتقضي يوم الخميس ده في اللهو والمرح واللعب مثلا لو هو عايز يتعلم لابد ان يهجر هذا الناس في الجو البارد الشريف تحت البطنية هو في المكتبة ان يذاكر او يحضر دروسة الناس اصلا ماشي مين هو ماشيش ماش معي مش يواثق الناس الناس عايزة نقعد نتكلم نتكلم الناس عايزة نلعب كرة نلعب كرة نحن نلعب بلاي ستيشن في أخف مرة منذ أيام يعني بيقول لي طب أنا ممكن بس يعني أستأذم من حضرتك أن انا ألعب بس يوم واحد الأسبوع كرة قدم ويوم واحد الأسبوع بلاي ستيشن مع زمي طب أنا قلت له إيه ها ماشي. آه طبعا ماشي ما قللوش مش ماشي قلت ماشي يعني هذه إيه مباحات لكن لطالب العلم مقامات لابد أن يصل إليها وأن يترفع عما سواها وإلا مستحيل أن يطلب العلم فيش واحد أخرى عايز يطلب العلم اللي وعناه منتفختان من كثرة النوم ده مستحيل يطلب العلم أصر لأن فاقد شيء لا يعطيه أو لا يعطيه يقول روي عن إمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين وأهدئت إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه يعني ما استطاع ان يصل الى هذه المسألة فقال اخرجوها الى النخال هو باعع الدواب والرقيق فقال اتهلي من ذنب طب انا ما فقال لا الا ان قلبي استغل بك الا ان قلبي استغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي ويقول الشفعي رحمه الله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح شو حاجة كده منخيره علي زي ما يقوله يعني ويعني عنده عزة نفس ويطلب العلم لابد أن تقصر أولا ثم يتعال يعني الشيخ الفتاح الله يرحمه كان يعني النوت ويلقيها في وجهك في وسط المسجد لا ايام ما كانت البخار لان يعني رجال البخار غير رجال الحق الرجال الحق بقى بدأت يعني تكسر بلاش مهم يعني <تصفيق> فلا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بظل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء افلحا قال وروا ابن وهب عن مالك ابن أنث رحمه الله قال لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر أمر ما يكون غني لأن الكتب أتت على الأموال وما عنده وقت ليجمع المال أصل ولو عنده مال ينثق في شراء الكتب والأستعي وراء العلمات ويؤثره, ويؤثره على كل شيء ويقول ابو هريرة في صحيح البخاري وهو من اعلى الصحابة رواية للاحديث يقول كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبعي ضطني حتى حين لا اكل الخميرة ولا البس الحبيرة يعني الحبير مأخوذة من التحبير والتحسين التوب الحسن يعني ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء يعني يضع إيه يربط على بطني حجارة كذا من الجوع وأفتقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني يعني أقول له الآية إيه؟ يعني أنا عارف الآية لكن أقول لعله إيه, إيه جن يا جن ما تيجي أغدك معايا كي ينقلب بي فيطعمني فلا يطلب العلم إلا بعد أن يفرغ القلب للعلم وأن يقطع المرء العلائق وأن يهجر العوائد الأدب الثالث والاخير وإن كانت الأدب كثيرة لكن الأدب الثالث حتى نشرع في الكتاب التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمعي مع التواضع عن الشعبية رحمه الله قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له ضغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنه يبنى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء ده ابن عباس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي رواية البخارية اللهم علمه الحكمة وكان عمر بن الخطاب يدخله مع الشياخ بدر عليه رحمة الله يقول الشفعي لما عُتب على التواضع للعلماء فقال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها إن عاملت نفسك به يعني الكبر وعدم التواضع ما علجت نفسك بخلاف ما لو عاملتها بعكس ذلك يكون مسألة أخرى على طالب العلم أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلالي أمش أقول الكلام ده عشان أقولك إيه يعملوا معي لكن أقول الكلام ده من برء أن تعرف ما هي الآداب التي ينبغي أن تتواصر في طالب العلم إن أردت أن تطلب العلم قال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به وكان بعض السلفي إذا ذهب إلى شيخه تصدق بصدقة قبل أن يذهب ويقول اللهم افطر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني دي مهمة جدا أنت عرفه أنت وصلت معه أحد من من تدرس معه أنت بقى كفت أحد تعلمني ازاي؟ ونلعب مع بعض الكورة والكلام اللي بيحصل ده عمره ما تتعلم منه ليه؟ نحكونا نلعب مع بعض الكورة ده أنا مرأة معايز زاي؟ كلام بقى بتاعي لا بالعيال يعني فأنا أقصد ايه؟ ان كان احدهم يتصدق بصدقه ويقول لهم مصطر عيب شيخي عني و... ولا تذهب بركة علمه مني ويقول الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي رحمهم الله والله ما جطرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي حيبة الله يبقى هناك فرق ما بين أن تسأل الشيخ بلسان المعترض وما بين أن تسأل الشيخ بلسان المستفتي والسائل في واحد مثلا ما أنت بتكلم وفديت منه ابني بمئة شات ووليده فيروح وانت تقول الوليدة معناها الآمة الصغيرة فواحد يقول لك الوليدة الآمة الصغيرة خلصة المسألة لما سألك بهذه الصورة هو بيسأل بلسان المعترب على ما تقول اذهب ما عند الشيخ من علم ان كان سيقوله له بخلاف ما مثلا ان يقول الشيخ نواء الجريم عنها ايه لعل الشيخ لو كانتها ان يتذكر ما نفيه بسؤال هذا الايه الطالب لك أن تسأل بلسان إيه؟ المعترب دي مصيبة إحنا يعني كثير من الإخوة حتى لما يحضر خطبة جمعة يسمع بأذني الناقد ولا يسمع بأذني المستفيد ومن يريد أن يسمع بأذني الناقد لابد أن يجد ما ينقضه ده شيء طبيعة أصلا لو أنت عدت الآن ونحن نتكلم كده باللسان أو بأذن الناقد هتطلع تقول ما لم يقوله أحد بخلاف ما لو أن أنك تجلس به بذني الذي يريد الانتفاع وعلى طالبي العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترثق به فقد قال الشفعي رحمه الله قيل لسفيان بن عيين إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشكوا أن يذهبوا ويتركوك عملت شدة عليهم ايش هعبرك بعد كده الناس بتأتي لك من القاهرة ومن السيوت ومن الإسكندرية ومن كذا ومن كذا يوشك أن يذهبوا ويتركوك فقال للقائل هم إذا حمقى مثلك انتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي ده أين عددناه إيه سوء قلق لأن هذا مما يربي الشيخ الطالب عليه المسألة الأخيرة وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه فإن المراء شر كله وهو مع شيخه وقدواته وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر وهو سبب للحرمان من كثير من الخير يقول ميمون ابن مهران رحمه الله لا تماري من هو أعلم منك فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا الإنسان هو دائما بيعترض أو كذا حتى لو كان عند الشيخ علم ليخفيه عنه ليه لأنه سيصل إلى حاجز نفسي بينه وبين الطالب حينئذ لن يستفيد الطالب ولن ينفعه الشيخ هذه بعض آداب طالب العلم أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وإياكم وأن يرتوقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل يقول أعلامة إذن العثيمين رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن فيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فهذه رسالة مختصرة أي قل لفظها وكفر معناها قال فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول إذن هذه الرسالة كتبها الشيخ لتدرك في الصف الثالث الثانوي في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب ويبدأ بتعريف أصول الفقه قال أصول الفقه تعريفهم أصول الفقه يعرفوا باعتبارين أصول الفقه يعرفه باعتبارين الأول باعتبار مفردي أصول الفقه أنا أعرف مرة باعتبار كل كلمة على حذر معنى أصول ومعنى فقه ثم أعرفه كمصطلح على هذا العلم أصول الفقه معناها جملة معايا يبقى الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة ثق فالأصول جمع أصل وهما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يبقى جبع الشجرة هذا يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أغصانه. أغصانه يبقى الأصل جمع أصل هو ما يبنى عليه إيه؟ غيره هذا في الإيه؟ في اللغة ما يبنى عليه إيه غيره وكذلك في الاصطلاح والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى وحل العقدة من لسان يفقه قولي أي يفهم قولي يبقى الأصل جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره كما, كما قال العلامة العمريطي فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني فالأصل ما عليه غيره بني والفق لغة الفهر واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية الأول الشيخ بن عسيمين رحمه الله يعرف الفقه أولا ثم يعرف أصول الفقه لأنه لو عرف أصول الفقه أولا أنت ما عرفت المضاف من المضاف إليه أنت لا تعرف الفقه معناه فكيف يعرف لك أولا أصول الفقه كلية؟ لابد أن يقول لك كلمة أصول معناها وكلمة فقه معناها ثم يعطيك تعريف أصول الفقه جملة وهذا المثلث في تعريف الفقه أولا سلكه كثير من ك ابن كدامى في روضة الناظر وجنة المناظر وكذلك سلكه الغزال في المستصفى لكل علم رجال هذه الأسماء هي نجوم لامعة في علم أصول الفقه إذا درست الفقه تجد الإمام احمد وتجد الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالكا وهنا تجد بائه وإن كان لكل مذهب الأصول لكن أقصد المحققين كالشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول وتجد المستصفى لغزاني وتجد البحر المحيط للزركشة وتجد روضة الماظر لابن قدامة هؤلاء علماء يعني فاطعة أثماؤهم في علم أصول الفقر كذلك بدأ بتعريف الفقر امام الحرمين في البرهان وسيف الدين الآمدي في, في أصول الأحكام وابو الحسين البصري في المعتمد وابو يعلى الحنبلي في العدة وابو الخطاب الحنبلي في التمهيد طبعا احنا ايه؟ احنا احنا نتكون في بطن الام لسه ما تولدناش معايا يا دي كده بالنسبة لأصول الفقه ده وكتب الامهات يعني انا اقول ايه هو لسه يتكون في بطن امه لما يتولد ندرس الوجيز لما يبدا اصلا يخش الابتدائي ندرس بقى الايه يعني كتابا أعلى. وهكذا لما يصل بقى الى ال... بعد الجامعه نبدا نتخصص فاهمني فإن لم تفهم الأصول فتحرم من الوصول انا الآن يعني في هذه الرساله اقسم لك ذهنك حتى تستطيع أن تبني على ما تاخذه مني بعد ذلك يعني الان انا عندي ال د هكابيتال واحد انا هبدا بقى ايه اقسمه لك اصول السوق ده عندنا ثمره عندنا مثنى عندنا كفيه استثمار ك... يبقى انا بقسم لك الايه عشان لما تدرس كتابا اعلى يبقى عندك رصيد بتبني عليه فيقول اصطلاحا أي الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأذلتها التفصيلية فالمراض بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه الشيخ على مدار الكتاب كله يذكر التعريف ويذكر محترزات كل كلمة احنا قلنا هنا معرفة عشان كذا وكذا وعشان نطلع كذا التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا جامعا لكل افراد ما يندرج تحت الكلمة المعرفة ومانعا من دخول اي فرد من الافراد التي لا تندرج تحت الكلمة المعرفة فقلت معرفة احنا قلنا معرفة ليه لان المعرفة علم وظن فالأحكام الشرية دي قد تكون يقينية كالصلاة واجبة على المسلمين الصلاة الايه؟ الصلوات الخامس واجبة على كل مكلف دي حكم يقيني ولا ظني يقيني ولا ظني اه يقيني ولا ظني طيب واخراج الزكاة طيب حج البيت طيب التسمية على الوضوء التسمية على الوضوء لا انت بتاخد بكلامه ليه, ليه ظني كده دي مش عايزاها هنا كده دي ما تنفعش ليه ظني انت ايوه انا اريدك ان تتفق معه او ان تخالفه اي نعم طب ليه بقى يا محمد يقين عشان هو مختلف فيه مختلف صحة كلمة سعيد ظنه لأن دليله محتمل إلى أن نقول بأنه واجب او مستحب أو ما فيش تثمية أصله إذا احتمل الدليل كان المستنبط منه إيه؟ ظنية يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له إيه أجراء لو كان الحكم يقينياً ما كانش في مجال ايه في الخطأ واضح فالعلم والظن لان ادراك الاحكام الثقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مثائلي الفقر لذلك لا يوصف الله بانه عارف انما يوصف بانه ايه عالم ليه لان المعرفة تشمل الظن والعلم وعلم الله عز وجل يقيني ولأن المعرفة انكشاف بعد لبس ما قلتش عارف فعرفت لكن هذا ليس مع الله عز وجل قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجذ وكذلك كل حادث لابد له من محدث ده حكم ايه عقلي مش حكم ايه شرعي انا انت اقولني ده حكم شرعي لو كان متلقى من الايه من الشرع وخرج بالاحكام الشرعية الاحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحو الاحكام العادية يعني ما جرت به العادة كل ما تم بالتجارب أو جرت به العادة فهو عادي كل ما تم بالتجارب او جرت به العادة فهو عادي معرفة الأحكام الشرعية العملية والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفه اسماءه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح اصطلح علماء الفقه اصطلح علماء الفقه على أن معرفة الله عز وجل على ان معرفه الله عز وجل وتوحيد المولى عز وجل لا يندرج تحت تحت الفقه في الاصطلاح وإن كان يسمى فقه في الشرع وإن كان يسمى فقرا فيه اللغة في اللغة وفي الشرع يسمى هذا إيه؟ فقر لكن هنا هم مصطلحوا بعدم دخول الإيه؟ ما يتعلق بالاعتقاد تحت مندرج تحت مصطلح الإيه؟ الفقر ولا مشاحة في الاصطلاح هذه قاعدة عند العلماء يعني لا مشاحة في الاصطلاح إن إلا لم يخالف النص والشرع فلا مشاحة فيه إن لم يخالف التقسيم الشرعي إذا لا مشحد فيه ولا حرج منه بمعنى إيه بمعنى أن الفقهاء يقولون نؤمن بأن توحيد الله من الفقه لكننا اشترحنا على أن الفقه خاص بهذه المسائل العملية من الأحكام الشرعية معايا أنا ولا جو ظلمة كان عندنا دكتورة الفونتيك الصوتيات يعني في اللغة الفرنسية كانت بتقول إيه ان اول محاضرة في المادة دي بتعبيريها بقى الزهن بيبقى اعمل سلطة مش حالف ده رايح فين و فين الحروف الانفية وحروف النظل والحروف الانفية فانا بشبه دايما اول و تاني مرة في اصول السرقة لقى اعمالي ايه فتلاقينا اعمالي اعيد وزيد انا علي هنا الايه أن أخرجك بإذن الله عز وجل فاهما لكل ما هو مصطر في الكتاب ويبقى عليك الحفظ يبقى لما يقولك السوق يعني لغة ما تبليمش التبليم ده يقوله يكون مروح يقول ليش بقى خوة خوة على العين وعلى الرأس والمحبة وانت الصديق وكثيبيتي لكن الدرس درس واضح؟ والمذكرة مذكرة المهم بس لنبتفق عنه <تصفح> انت تجلس في موازهك كل <تصفح> الجميع خير يقول فليسمى ذلك فقها فقها في الاستلاح والمراض بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية في الاستلاح يعني لا ينكر عليه مدام تقسيمهم هذا لا يخالف نصا من كتاب أو سلة الشرع قسم الناس إلى أهل جنة وأهل نار فعش أقول ليه بقى في ناس أصحى مشتب لهم للهم الجنة وللهم نار لا مشحتك للصلاح عن مشتب لأقول له كده في مشحت لأنك خالفت تقسيما شرعي فالتقسيم كثمان تقسيم شرعي وتقسيم إصطلاحي تقسيم شرعي لا نتعدى ما قصبه الشرع تقسيم اصلاحي لا حرج فيه ما دام لا يخالف نصا من كتاب او ايه او سنه اقسم التوحيد الى قسمين معرفه واثبات وايه ها واثبات وإيه التوحيد مقسم الى قسمين ما هما أي وتوحيد معرفه وإثبات وتوحيد في الطلب والقصد او أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام اللي هو بقى الربوبية والأولوهية والأسماء والصفات معي فلا مشحة في ذلك أن نقسمه إلى خمسة أقسام خلاص المهم أننا لما أقسم هذه الأقسام تستوعب كلمة التوحيد التوحيد <تصفيق> فخرج من تحت الفقر الاحكام المتعلقة بالاعتقاد لا تدخل في باب الفقر يعني لن تجد مثلا توحيد الربوبية انوان من عنوين الفقر مش داخل معا لكن تجد فيه وان كان الامام ابو حنيفة يعني ألف كتابا وسمىه الفقه الاكبر وذكر فيه ما يتعلق بالاعتقاد فلا حرج في ذلك يقول والمراض بقولنا بأبلتها التفصيلية أدلة الفقه المفرونة بمسائل الفقه في الفقه يكون يجب عليك يشترط للصلاة الوضوء والتطاق لأن الله عز جل قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغفلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق ولأن النبي قال إنما نعمله بالنيات إذا يضرح حكم المسألة وإه يبرهن عليه بالأدلة الإيه؟ التفصيلية اللحية واجبة ليه إذلك اللحية واجبة لكذا ولكذا مش اللحية واجبة ليه عم الشيخ عشان الشيخ قال إن هي واجبة والأقوال يستدل لها لا يستدل بها أحفظ هذه الأقوال يستدل لها لا يستدل بها مجيش تقولي الشيخ أبو صحق قال كذا انا عايز اعرف الدليل الذي من اجله قال الشيخ الفاضل بهذا الكلام واضح ازاي واحد انا قابلته في مستشفى الجامعة مما كنت مع ابي يعني فبيقول لي انا فكريا مع الشيخ محمد سعيد رفان في كل ما كبر وصغر طيب خير مثلا يعني يسير بقى بكل بروض كده خلاف عادات يعني وبعدين قال لي شيخ بصحاق تهيجي ثم علينا ماشي لكن تهيجون لي قال هناك شيخ جزائري قال هذا فانا قلت له بقى نصيح لك وكان طالب الفرفة الرابعة الطب. نصيح لك لا تخرج كلمة من فمك إلا وعندك لها أدلة حتى ما إذا قدمت على الله عز وجل وقال لك لماذا قلت كذا في فلان تقول كذا ولكذا وأنا الآن أسألك لماذا تقول عن الشيخ هذا يعني ما هي الأفعال التي صدرت من الشيخ حتى نقول عنه إنه تهيجي فصمت الرجل ليه؟ لأنه لا يمتلك شيء وضع الشيء من الكلام أنا قلت لا الأقوال يستدل لها لما تأتيني بقول لا تستدل به لكن استدل له معايا؟ فالآن البحث في الفقه عن الأدلة بالتفصيلية عن الأدلة التفصيلية على الأحكام المستنبطة فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية في أصول الفقه هو ينظر في الأدلة على سبيل الإجمال عشان يقول لك ان انت اذا اردت ان تستنبط شيئا فعليك بكتاب الله وصنة النبي والاجماع والقيام دل اللي عليه جمهور الاصولية جمهور الاصولية ما بعد ذلك بقى الاستصحاب والتد الضرائع وشبع من قبلنا والعرف وقال الصحبي لا يستبع فهو ينظر في الادلة على سبيل ليه الاجماع حتى يستخرج لك قاعدة كلية مستنبطة على مدار الأبواب كلها يعني هو ينظر في الأدلة على سبيل الإشمال عشان يقول لك في نهاية الأمر للوجوب يضع للفقيه قاعدة حتى يأتي الفقيه ليسير عليها ليصنبط الحق عشان الرياضة هو كده الإنسان اللي هو يدرس مثلا مادة الرياضة لابد أن يسير على قانون حتى يستخبز نتيجة المسألة هنا كذلك الفقير لو جهد ولم يسر على قواعد التي وضعها الأصولي هيتطلع الحكم إيه؟ خطأ يبقى الأصولي ينظر ليعطيك لي القواعد العامة وإذا ذكرت الأدلة فإنما تذكر من باب تبيين الأمر يعني هو يقول لك الأمر الوجوب ما لم تأتي القرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحبال كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل وفي رواية عند كل وضوء هو يقول لك الآن أمر النبي لا لأمرتهم بالسواك فهل السواك واجب يقول لا طيب لماذا لأول الحديث هي القرينة الصارفة لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب لو لا على امت لان هناك ما شق كان السواك مستحبا ولم يكن ايه واجبا لولا لان هذه الجملة اتت لكلنا بان السواك واجب يبقى انما تذكر الادلة في اصول الفقر على سبيل تبيين الايه القاعدة واضح؟ فخرج به أصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادله الفقه الاجماليه ونتوقف عند تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن هذا والله